وقابل التوب شديد العقاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله, لا إله إلا هو إليه المصير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 وكذلك حطت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما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 رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ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 إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وقهم السيئات ومن يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين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 هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين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 يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآسفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين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 ان الله هو السميع البصير او لم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين كانوا قبلهم كانوا هم اشد منهم قوه واثارا في الارض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله انه قوي شديد العقاب إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون وقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم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 وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم أَخَافُ اخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد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 وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب وقال الذين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 وَإِذَا تُحَوَّلُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ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 وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ في فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار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 فاستعد بالله انه هو السميع البصير لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيئِ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا إن الساعة لاتيه لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي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 ان الله لذو فضل على الناس ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون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 الله الذي جعل لكم الْأَرْضَ قَرَارًا والسماء بِنَاءً وصوركم فَأَحْسَنَ صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات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 ذلكم الله ربكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا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 هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه هو الذي خلقكم من تُرَابٍ ثم من, نطفة ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويمين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 الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون فسوف يعلمون في أعناقهم والسلاسل يسحبون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ظَلُّوا عَنْ نَا فَلَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْءٍ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ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 فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك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 وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَ آيَاتِ اللَّهِ تُكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَظْرُو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّتَهُمْ وَأَثَارَهُمْ فِي الْأَرْضِ